لَنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أُذْنُ وَعِيهِ فَإِذَا نُفْخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دُكَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَ إِذْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَ وشقت السماء فهي يوم إذ واهية والملت على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يوم إذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ قَرَأُ كِتَابِهِ إِنِّي غَنَتُ أَنِّي مُلاَكِ الحِسَابِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ خُطُوفُهَا دَانِيَ